وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت تمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول قولوا امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما ها وينات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 ولا تمسسوها بسوء فان يأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون نادمين فأخذهم العذاب إن فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ